ل و س و ع ه النابلسي ل ل ع ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ا م ي ه م د ي ن ة ي س ت ب ش ر و ن ق ا ل إ ن ا ب ل ض ي ف ف ي ل ا واتقوا ا تفضحون ل ل ه و ل ا ت خ و ن ق ا ل و ا أ و ل م ننهك عن ا ل ل ع ا م ي ن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 وإن موسوعه النابلسي أ للعلوم الاسلاميه م ي ي ن ن و ت ه ف موسوعه ا ن ا م ع ر ض ي ن و ك ا ب و ا ي للعلوم ن الاسلاميه ج ب ل ب ي آ ن ف أ خ ذ ت م اسماء ل ص ي ح ص ب ح ي ن ف م أ غ الله م م الحسنى كانوا ب و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 كان النذير م ب ي ن ك م ا أ ن ز ل ن ا ع ل ى ا ل م ق ت س م ي ن ا ل ذ ي ن ج ع ل و ا ا ل ق ر فوربك آ ن عظيم ل ا س أ ل ن أجمعين ه م م ا كانوا ي ع م ل و ن فاصدع ب م ا فاصدع بما تؤمر تؤمر بما و أ ع ر ض عن ا ل م ش ر ك ي ن إ ن ا كفيناك ا ل م س ت ه ز ئ ي ن ا ل ذ ي ي ن ج ع ل و ن م ع ا ل ل ل ه ه إ ا آخر ف س و ف ي ع ل م و ولقد ن ن ع ل م أن يضيق يقولون صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين و ع ب د ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين